أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يبتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين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 وكذلك نفصل الآيات ولتستمين سبيل المجرمين قل إني نهيط أن أعبد الذين تدون من دون الله قل لا أتب أهواءكم قد ظللت إذا وما أدى من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله نقص خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقوزي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبته في ظلمات الأرض ولا رتم ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجرم سمى ثم ثم تعملون وهو القاهر فوق إباده ويرسل عليكم محافظه حتى إذا جاء حنكم الموت حتى إذا جاء حنكم الموت توقفه ورسولنا لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو عسرع الحاسب قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرأ وخفية لإن أن ينجعنا من هذه لنكونن من الشاكر قل الله ينجيكم منها هضمي وكل كرمي ثم أهوتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياء ويذيق بعضكم بأس بعض ذو كيف نصرف الآيات إلا أنهم يفقهم وكذب به قومك الله هو الحق كل سؤاليكم بوكيل يقول لنبأ مسقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم, فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن ما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولا تنهي ذكرى لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون وذل الذين اتخذوا دينهم نعيما ولهم وغرتهم الحياة للدنيا وذكر به أن تنسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله وليه ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أمسلوا بما كسبوا لهم شراب كان قلنا ندع من ذر الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد ولا أقابل بعد إذ هدى الله كل الذي استهوى الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدعونه إلى الهداة له أصحابه يدعونه إلى الهداةنا وإن هدى الله هو الهدى وبرنا لنسلما لرب العالمين وأنقيم الصلاة والتقوا وهو الذي يهده الشمل وهو الذي فرق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولون فيقول قوله الحف وَالَّذِينَ يُومَ يُونُ فَخُفِ السُّورِ عَالِبٌ يُومَ يُونُ فَخُفِ السُّورِ عَالِبٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيرُ وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتْ تَأْخُذُ أَسْلَمَنَا لها إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظِلَالِ Đُبَيٍّ وَكَذَلِكَ يُرِي رَبِّي مَا لَا كُدَّسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُقْلِلِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ عَتَمًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ هَذَا فَلَمَّا رَأَى القمر بازغا قال هذا قَالَ هَذَا أفل قال أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ لا مِنَ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 بِسْمِ وَقَدْ حَدَّثُوا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَمْ نَكُمُ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَهَقُّ بِالْأَمْرِ إِنْ كُنْتُمْ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات منشأة إن ربك حكيم عليم ووهمنا له إسحاق ووهمنا له إسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذرية هند ويوسف وموسى وهرم وكذلك وزكريا ويحيى وَعِيسَى وإلياس كل مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وليسع وإيونس ونوطا وكل فضلنا على العالمين ومن أهبائهم وذرياتهم وإقوانهم واشتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحمط عنهم ما أكلموا يعملون أولئك الذين عاتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافر ولكن الذين هداهم الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم له أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله هق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر بن شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به, بوس جاء به بوسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخون كثيرا وقل لتم لم تعلموا أنتم ولا آماؤكم قل الله في يلعبون هذا كتاب نزل الله مبارك المصدق الذي بين إليه وليتذير أم القرى ومن حولها وتذير يوم الجب ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم لا صلاتهم يحافظون ومن أظلم ومن أظلم مما على الله كذبا أو قال أوحية إليه ولم يوحى إليه سئون ومن قال سأنزل مثلما نزل الله ولو ترى من الظالمين في غمرات الموت والملائكة تبصت ويدهم والملائك الرباس توعيده خرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم من آياته تستكبرون ولقد جئتمون فراداك كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ذهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تظهرون إن الله فالق الحمد ونوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأناك فكون فالق الإسلامي يُجَالُ اللَّيْلَ وَالسَّمَاءَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فَصْلًا ذَلِكَ ذلك اللَّهِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُكُمْ فِي أُمَمٍ وَاحِدَةٍ قد اسْتَقَرَّ مُسْتَوْدِعًا قَدْ فَصَّلَ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خزرا نخج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلعها قلوان دانية وجملة من أعنام وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويمعمه إن في ذلك لآيات لقومه يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنينا وبنات بغيرهم سبحانه وتعالى عما يصفون منعوا السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء علم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء يرفع به وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصار فلنفسه ومن عمية فعليها وما عند عليكم حفظ وكذلك نصرف الآيات ولنقول درست ولنبينه لقوم يعلم التنبؤ فيليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض البشِكِم ولو شاء الله ما أشقوا ما جعلناك عن حفظة وما أرد عليهم وكيل ولا تسرب الذين يدعون من دون الله فيصيب الله عذابهم بغير عين كذلك زينا لكل امة اعمالهم في الى رَبِّهِمْ مرجعهم فيربئهم بما كانوا يعملون واقسم بالله جهدا ايبارهم لان جاءت ايت الله يقبرون بها قل إنما, قل انما الايات عند الله وما إذا جاءت لا كما لم به مرة في فقط صاف از اینجا ترکتیک و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ العظيم الَّذِي هُمْ فِيهِ خَالِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا وذا فوقكم سمعش ووجنا ساج وهاج وأ زلنا من المعصرات ما فجااج إن خرج به ح ونبات وجنات الفافة إن ووم الفصل كان من قات يوم ي فخ في الصول فأتكون فاجة ووفطحة السماء ووف كانتنت أبله الجبال ف كانت إن ج كانت مصاد للطاب إنما أب فيها لا يذوقون فيها ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء حصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائقا وأعنابا وتواعب أترابا وتأسا اندهاقا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم والرحمن لا يملكون منه خطابة. يوم يقوم روح والملائكة الصفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ليت يوم الحق فما شاء تخذ إلى ربه ماذا إن ذمكم عذابا قريبا يوم يظهر المقام قدمت يده ويقول تافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعة غرقا والناشطة النشطة والسابحات سبحان فالسابقات بل والمدبرات أمر أيام ترجف الراجفة نتو أسفل أسلم وأنا بليب وخف العظيم في وما ترجف الواجفة خلاص تتبعها الرادفة قلوب يوميذ واجفة أبصارها خاشع يقولون أئنا لمرضرون في الحافر إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدسة طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا يتنفر ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه هناك نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم شدوا خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ذحها أخرج منها ماها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الص...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 وأما من خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاءِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى إِذْ سَألُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إلى ربك رَبِّكَ مُوْتَهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُوَذِّرُ مَن يُقْشَهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرْوَاهَا لَمْ يَلْبَفُوا إلَّا عَشِيَةً أَوْ ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم عبد سوات ولا أنجاه الأعمى وما يدرك اللعنه يزكى أو يبتور فكان فعه الذكر أما من استون فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما جاءت يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فما شاء لك في سحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتى الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه ثم ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقضي ما أمر هل ينظر إنسان إلى طعامه أننا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفافهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يفق المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غابرة ترهقها قطرة هناك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فَلَا أُقْرَسِم بِالْخُنَّسِ جَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَيْلِ دَا عَسْعَسَ وَالصُرْحِ دَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَالُ رَسُولٍ الْكَرِيمِ لقوة عدد العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجلٌ ولا قدر آهه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بالقول شيطان رجيم فأين تذهبون إله إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين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 الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثم إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير أول كلا بل ورانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومين لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون تلا إن كتاب الأبرار لفي وَمَا وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقرهون إن الأبرار لفي نعيم و إن الأورار لفي نعيم على الأرائك ينظر تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسطون من رحلق مخطوم ختامه مس وفي ذلك فليتنافسوا متنافسون ومزاجه من تسليم عين أشروا بها المقربون إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا وما أرسلوا عليهم حافظا يوم الذين آمنوا من الكفار يبحكون على الأرائك ينظرون هل با الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتفلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تدحن فملاقه فأما من أتي كتابه وراء فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابه وراء وهله فسوف يدعو ثبرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن ليحو. بلى إن ربه كان بي بصرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرع عليهم الكرآن لا يسرون فللذين كفروا يكذبون والله أعنوا بما يعون فبشرهم بعذاب ألم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله ولكن شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فله عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا أمنوا صالحات لهم جنات تجري من تحتها لنهار وذلك الفوز الكبير إن إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَمْلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرى كم الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حفل فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إذافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلس السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهز إنه يكيد وَنَكَيدُ وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَمْهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونجسرك لليسرى فذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي أصل النار الكبرى ما لا يموت فيها ولا يحيا قد أفنح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآباء آخره خیر و آباقه، اینا ها دال فصح الاولا صحیف و بسم الله الرحمن الرحیم. داده بسم الله الرحمن الرحیم.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 بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل عشرين والشفع والوتر والليل إذا يسرها الفي ذلك قاسم الذي حجب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إني العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذل الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثرن فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لا بالمسطع فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أك وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين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 لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولدنا قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن قادر عليه أحد يقول أهلك مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقابة فك رقبة أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب فَأَمَّا الْمِسْكِينَ فَلَا تَقُولَنَّ لَهُ تَأْوِيلًا وَأَمَّا الَّذِي سَارَ بِالْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَخْرُجُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهَا فَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَتَوَاصَى بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَى بِالْمَرْحَمَةِ فَلَهُ جَنَّاتُ الْأُصْحَابِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ المشأمة. عَلَيْهِمْ نار مؤصدة. بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها كذب ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف موم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى وما خلق الذكر والأوثة إن سعيكم لشدة فأما من أعطى واتقى وصدق من بالحسن فسنيسره لليسر وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ما له إذا تردى إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نرثا لا يصلها إلى الأشقر الذي كذب وتولى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فيا يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ولا خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتبص ألم يجدك يتيم فأوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث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 رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم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 سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشيكين منفكين حتى تأتيه والبينة رسول من الله يتنو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين وط الكتاب إلا من بعد ما جاتموا البيينة وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء وينقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشيكين في نار جهنم أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدنين تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه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 بأن ربك وحالها يومئذ يصر الناس واشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هو يعمل مثقال ذرة شر يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعادية الضبحا فالموريات القدحا فالمغيرات سبحان فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسن ما في السدور إن ربهم بهم يومئذ اللخبين بسم الله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 بسم الله الرحمن الرحيم الهك متكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم يقين لا تروون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خص إلا الذين آمنوا من الصالحات وتواسب بالحق وتواسب الصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكلهما زت اللزث الذي جمع ماله وعده ويحسب أن ماله أخلد كلا لا ينبدن في حطمة وما أدراك كما الحطمة نار الله المنقلة التي تطني على الأفدة إنها عليهم أصدة في عمد ممتدة بسم الله الرحمن الرحيم لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلة لم يجعل كيدهم في تغذيل وأرسل عليهم طيرا أباب ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإله في القريش الإله في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم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 ایا نا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلف كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الذي جعل الارض مِهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا لكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاديا والله من العاصرات ما انثجج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 إن كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كنابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه ما آبا إن أذنكم ذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد يقول كافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والمناشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمراء يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قالوا أئذا كنا لظام النخرة قالوا أئذا كنا لظام النخرة قالوا ليسك عذا <أيذا> كنت عض الناخيرة قالوا تلك عذا غكررات الخاصيرة وإما هي زجرة واحدة والنااز عادي غرق الناشط ننشتم والسااببح سق فاب قد سق بل مدمرات مرال يوم تف ووااجفة تبعها الانة لووم يومايذ موااجفة فإنا لمرددنا في الحافرة أئذا كنا يضام النخرة قالوا تلك إذا انكرت الخاسرة فإنما هي ذاترة واحدة فإذا هم الساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدسة إذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك, رب وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى أهل آية الكهرة فكذب وعصى ثم أدبر يسعى حشرة فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذت الله من أكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرات لمن من يخشى ثم شد خلقنا بالسماء بناها رفع سبكها فسواها وأغطش ليلها وأخرجت نحاها والعرض بان ذلك لحاها أخرج منها باءها ومرعاها والنبال أرسالها متاعا لكم ولأجعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما زعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المعوى وأما من خف مقام ربه ونهى النفس الهوى فإن الجنة هي المعوى أسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت منذ ذكرها إلى ربك موتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها اللهم الرحمن الرحيم عمس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يصعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرى عمس شاء الذكرى في صغف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة يرعى من مررة قتل للنساء ما أكفره فطيل الإنسان وما أكفره من نطفة خلقه فطيل الإنسان ما أكفره من, من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أباهه فأكبره ثم إذا شاء نشره كلا لم ما يقضى أمره فلننظر الإنسان وإلى تعامه أن صب من الماء صبا ثم شقق الأرض شقه. فأمتنا فيها حبوب وعينا به وزيتنا ونخله وحنا في فاكهته وأبا فتاع لكم وليعد عامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومنه لكل منئ منهم يومئذ شعله يونه وجوه يومئذ مصفرة واحكة مصمشرة ووجوه يومئذ عليها غورة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة إذا الشمس سويرة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرة وإذا العشارة قتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحارس جرد وإذا البحارس جرد وإذا النفوس وجد وإذا المودة سعيد بأي من قتلت وإذا السخفون شيرت وإذا السماء كشيت وإذا الجحيم صغيرت وإذا الجنة مزيفة علمت نفس باحترت فلا قسم الجبار لكل والليل إذا أصعس أو الصبح إذا تنفس إنه لقان رسولنا الكريم ذي قوة عنده ذي الأرشبكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجلون ولقد رآه بالوفق المبين وما هو على الغيب بيظهر وما هو بقول شيء طالب رجيم فأين تذهب إن إلا ذكر الآلاء ما من شاء منكم أن يستقبل وما تشاء إلا يشاء الله رب العالمين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 وما أدراك ما يمدن ثم ما أدراك ما يمدن يوم لا تبنق نفسه لنفسه شيء والأمر يعوم إذن لله وإن للمطففين الذين إذا اقتالوا للناس يستوهم وإذا كانوا هم ووزنوا يُخْسِرُونَ أَلَا يظن أولئك عندهم لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ يقوم الناس لرب العالم كلا إن كتاب الفجار لفي سجن وما ما سجن كتابه ما وما أدراك ما سجن كتاب مرقم يش كتاب مرقم يا سيد كتاب مرقم كتاب مرقم ويل يوم يمد للمكذبين الذين يكذبون به دينهم وما يكذب به إلا كل موعظة عظيم إذا تلا عليه اياتنا قالوا هذا الأولين ازورون كل بل القران على قلوبهم ما كان يكسبوا كلا إنهم هو ربهم يوم يمد ثم إنهم لصالوا نحن ثم يقال هذا الذي قلتم به تكذبون كلا إن كتاب العمرار لفيه الليين وما أضراك ماليين كتاب مقمون يشهده المقربون إن الأمرار لفي نعيم على العرائك يؤذرون تعرف فيه لغي نظرة النعيم اسقون من رحيق مختل ختابهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومنزاجهم يتسلم أي عين يشربوا به المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين أمروا يزهدون وإذا مروا بهم يتغفظوا. وإذا يقنموا إلى أهلهم يقنموا فكهين. وإذا رعوهم قالوا إنها همين ظالموا. وما مرسلوا عليهم حافظين. واليوم الذين آمنوا بنا الكفار يضحكون. على الغرائج ينظروا. ألف بل الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وشقت وأذرت ربها وحقت. وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت لربها وحقت. يا أيها فأما من أوتي كتابه من يمينه فسوف, فسوف يحاسم الإسامي يصيرا وينقلب إلى أهله مصورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدهو الثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مصورا إنه ظن أن لن يخور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا انتسق فتركم من طبقا عن طبق ما له لا يقرر وإذا قرع عليهم القمآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقول فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وبر الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله والسماء ذات المرود ويوم المقود وشاهدهم مشهود قدر أصحاب الأخدن النار ذات المقود إذ هم عليها قعود وهما لما يفعلون بالمؤمن ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم أذاب جهنم ولهم أذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم دنات تجمد تحقيها لنهار ذلك الفوز الكبر إن بطش ربك الشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودد ذو العرش المجد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجده في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء الدافق يخرج من بين الصلم والطرائب إنه على رجيه لقادر يوم تبرى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وماهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعل فجعله غساء فجعله غساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجرح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 وجوه يومئذ خاشعة آملاً مناسبة تصلان نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضرع لا يسبن ولا يوني من جوع وجوه يومئذ ناعمة يساعيها راضية في جنة عالية لا تسمو فيها لاغية فيها عنو الجارية فيها صور مرفوعة وأكواب موضوعة ونبارق مصفوفة وزراب يوم مثوثه أ فلا ينظرون إلى الإيميل كيف خلفت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ما ذكر تبذكر لس عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الأذاب الأكبر فيعذبه الله الأذاب الأكبر إن إلينا أيامهم ثمين علينا حسابهم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرما ذات الرماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثبُل الذي نجَام الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليهم فصب عليهم ربك سوط عذب إن ربك لبِر صاد فأما الإنسان وإذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرم لَيْتِمْ ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون الطراث أكل لما وتحبون المال حبا وجمى كلا إذا دكت الأرض ذكا لذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أياته النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضي أن تمرضيه في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا قسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد. ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب يحسب لا يقدر عليه أحد. يقول وأهلك باللُّباد. أيحسب أَنْ لا يراه أحد. ألم نجعل له عين ولسان؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهدين نجد؟ فلقد حمل عقبه وما ذراكم العقبة فك رقبة أو إضعان في يوم الذي مسره يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا متواصلين الصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم دار مؤسدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ولفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقنوها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا قباها والليل إذا يغشاو النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأوث إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة وما يغني أنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نار التلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عهده من نعم ربه الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجزك يتيم فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فعم اليتيم فلا تقرى أما السائل فلا تنهر، أما بنعمات ربي كف بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإنما على وصي وصرا. فإنما على وصي وصرا. فإذا فرغت فلوصوا إلى ربك. فاروا. بسم الله الرحمن الرحيم. متيء والزيت وطريسين وهذا البلد الأبين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجل المغير مبنون ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم. الذي علم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأه إن إلا ربك إن إلى ربكن رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إنك على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن أرأيت إنك ذبوا تولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ي كلا لئن لم ينتهي نصف الناس يا ناصية الكاذبة الخاطئة فليدعوا داعية فليدعوا الزبادي كلا لا تطعهم مسجد وقتموا بسم الله الرحمن الرحيم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 رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة وما أبيروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وخالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين أمنوا من الصالحات أولئك هم خير البرية نزاؤهم عند ربهم جنات وعدنا تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليوروا أعمالهم ومن يعمل بثقال ذرة خير يره ومن يعمل بثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضمح فالموريات قدح فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فبسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لش إذا معثر ما في القمور وحصل ما في السدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من وما أدراك من يوم يكون الناس كالفراشل المنفوث وتكون الجبال كالعهد المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هامية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترمن الجحيم ثم لترمنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن الدعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عمروا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويلو لكل همازة اللمازة الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله وخلده مال كلا يوم ذنب في الحطمة وما أدراكم الحطمة يا روا الله الموقنة التي تطلوا على الأفده إنها عليهم مؤصلة في عماد الممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربكم أصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير ترميهم من بسم الله الرحمن الرحيم ليله في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من الجوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتم ولا يحض على طعام بسكين قويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهن الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتبب أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, يولد ولم يكن له كفوا أحد